بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل السادس والثمانون من التذكرة قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى فقد كملت بحمد الله خراجاتهم ولم يبق إلا قتلهم وقتالهم فخرجوا على العراق الأول والثاني كما ذكرناه وخرجوا في هذا الوقت على العراق الثالث بغداد ومن اتصل بها من البلاد وقتلوا جميع من كان فيها من الملوك والعلماء والفضلاء والعباد وحصروا مئة فارقين واستباحوا جميع من فيها من الملوك والمسلمين وعبروا الفرات إلى او وصلوا إلى مدينة حلب فخربوها وقتلوا من فيها إلى أن تركوها خالية يبابا ثم اوغلوا إلى أن ملكوا جميع الشام في مده يسيرة من الأيام وفلقوا بسيوفهم الرؤوس والهام ودخل رعبهم الديار المصرية ولم يبق إلا اللحوق بالدار الاخرويه فخرج إليهم من مصر الملك المظفر الملقب لقطوز رضي الله تبارك وتعالى عنه بجميع من معه من المعسكر وقد بلغت الحناجر, وقد بلغت الحناجر القلوب وأظن أن الأصح. وقد بلغت القلوب الحناجر محاكاة للآية القرآنية والله تعالى أعلم والانفس بعزيمة صادقة ونية خالصة إلى أن التقى بعين جالوت فكان له عليهم من النصر والظفر كما كان لطالوت فقتل منهم أو فقتل منهم جمع كثير وعدد غزير وانجلوا عن الشام من ساعتهم ورجع جميعه كما كان إلى الإسلام وعبروا الفرات منهزمين ورأوا ما لم يشاهدوه منذ زمان ولا حين وراحوا خائبين خاسرين مدحورين أذل أصاغرين باب منه وما جاء في ذكر البصرة والأيلة وبغداد والإسكندرية أبو داود الطيالسي قال حدثنا الحشرج بن نباتة الكوفي حدثنا سعيد بن جمهان عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لتنزلن طائفة من أمة ارضي يقال لها البصره ويكثر, في ويكثر بها عددهم ونحلهم ثم يجيء قوم من بني قنطور عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على جسر يقال له دجلة فيتفوق المسلمون ثلاثة فراقه أما فرقة, أما فرقة فتأخذ بأذناب الإبل فتلحق البادية فهلكت وأما فرقة فتأخذ على أنفسها وكفرت وهذه وتلك سواء وأما فرقة فيجعلون عيالاتهم خلف ظهورهم ويقاتلون فقتلهم شهداء ويفتح الله على بقيتهم الحاشية واحدة حسن الاسناد أبو داود الطيالسي وتابع بعون الله سبحانه وتعالى وخروجه أبو داود يعني في سننه بمعناه فقال حدثنا محمد بن إحيى بن فارس قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني سعيد بن جمهان حدثنا مسلم بن أبي بكر قال سمعت أبي يحدث أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ينزل ناس من امتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين قال ابن يحيى وهو محمد قال معمر ويكون من أمصار المسلمين فإذا كان اخر الزمان جاء بنو قنطورة عراض العراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر حتى ينزلوا على شط النهر فيتفرق أهلها ثلاثة فرق فرقه تأخذ بأذناب البقر والبرية وهلكوا فرقه يأخذون لأنفسهم وكفروا وفرقه يجعلون ذريتهم خلف ظهورهم ويقاتلون وهم الشهداء قال أبو داود وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثني إبراهيم بن صالح بن درهم قال سمعت أبي يقول انطلقنا حاجين فإذا رجل فقال لنا إلى جنبكم قرية يقال لها الأيلة قلنا نعم قال فمن يضمن لي منكم أن يصلي في مسجد العشار ركعتين أو أربعة ويقول هذه لأبي هريرة سمعت خليلي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. ذكر الخطيب أبو بكر ابنه أحمد بن ثابت في تاريخ بغداد بأن أبو القاسم الأزهري حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا أحمد بن جعفر ابن المنادى قال ذكر في أو ذكر في اسناد شديد الضعف. عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي قيس عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول تبنى مدينة بين الفرات ودجلة يكون فيها شر ملك بني العباس وهي الزوراء يكون فيها حرب مقطعة تسبى فيها النساء ويذبح فيها الرجال كما تذبح الغنم قال أبو قيس فقيل لعلي, لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه يا أمير المؤمنين وقد سماها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الزوراء فقال لأن الحرب تزور في جوانبها حتى تطبقها، أو كما قال وقال أرطؤ ابن المنذر قال رجل لابن عباس وعنده حذيفة بن اليمان اخبرني عن تفسير قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عيم سيم قاف فأعرض عنه حتى أعاد ثلاثة فقال حذيفة أنا أنبئك به قد عرفت لم قد عرفت لما تركها نزلت في رجل من اهلي بيته يقال له عبد الإله أو عبد الله ينزل على نهر من أنهار المشرق يبني عليه مدينتين يشق النهر بينهما شقا فإذا أراد الله سبحانه وتعالى زوال ملكهم وانقطاع دولتهم بعث الله على إحداهما نار الليلة فتصبح سوداء مظلمة فتحترق كلها كأنها لم تكن قبل أن في الحاشية واحد حسن الإسناد أبو داود اثنان ضعيف الإسناد أبو داود فيه إبراهيم بن صالح بن درهم فيه ضعف ثلاث ضعيف ضعيف جدا الخطيب في تاريخ بغداد فيه جعفر بن المنادي قال, ابن عيد قال عنه الخطيب شديد الضعف متابع بعون الله سبحانه وتعالى كأنها لم تكن في مكانها فتصبح فتصبح صا فتصبح صاحبتها متعجبة كيف قلبت والأصح فتصبح صاحبتها متعجبة وهو صحيح والله تعالى أعلم فتصبح صاحبتها متعجبة كيف قلبت فما هو إلا بياض يومها حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد ثم يخسف الله بها وبهم جميعا فذلك حاميم عين سينقاف أي عزيمة من عزمات الله سبحانه وتعالى وفتنه وقضاء حاميم أي حمى ما هو كائن عين عدلا من سين سيكون قاف واقع في هاتين المدينتين ونظير هذا التفسير ما روى جرير بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطر بلى والفرات يجتمع فيها جبابرة الأرض تجيء إليها الخزائن يخصف بها وفي رواية يخصف بأهلها فلا هي أسرع ذهابا في الأرض من الوتد الجيد في الأرض الرخوة او في الأرض الرخوة وقرأ ابن عباس حاميم عيمسي قاف بغير عين وكذلك هو في مصحف عبد الله بن مسعود حكاه الطبري وقال العباس وكان علي يعرف الفتن بها وذكر القشيري والثعلبي في تفسيرهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما نزلت هذه الآية عرفت الكآبة في وجهه فقيل له يا رسول الله فقيل له يا رسول الله ما أحزنك قال أخبرت ببلايا تصيب أمتي من خصف وقذف ونار تحشورهم وريح تقلفهم في البحر وآيات آيات متتابعة بنزول عيسى وخروج الدجال لفظ الثعلبي وقد روى حديث الزوراء أو روى حديث الزوراء هو الأصح وهو الله تعالى أعلم محمد بن زكريا الغلابي وأسند عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال أما, أما إن هلاكها وعيد أما إن هلاكها على يد السفياني كأني بها والله قد صارت خاوية على عروشها ومحمد بن زكريا قال الدار قطري كان يضع الحديث على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وذكر ابن وهب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قيل له بالإسكندرية إن ناسا قد فزعوا فأمر بسلاحه وفرسه فجاءه رجل فقال من أين هذا الفزع قال سفن تراءت من ناحية قبرص. قال انزعوا من فرسه قال قلنا أصلحك الله إن الناس قد ركبوا فقال ليس هذا بملحمة إسكندرية إنما يأتون من ناحية المغرب من نحو أنطابلوس فيأتي مئة ثم مئة حتى عدد تسعمائة وخرج الوالي أبو نصر في كتاب الإبانة من حديث رشدين بن سعد عن قيل عن, عن الزهري عن كعب قال إني لأجد في كتاب الله تعالى المنزل على موسى بن عمران أن للإسكندرية شهداء يستشهدون في بطحائها بطحائها خير من مضى خير من مضى وخير من بقي وهم الذين يباه الله عز وجل بهم شهداء بدر في الحاشية واحد سبق تخريجه اثنان يبدو أن يبدو أن الحديث ضعيف وهو ما يوحى به رواية القشيري والثعلبي الحديث وهما من الضعفاء ومروياتهما كلها واهية إلا قليلة فلا فموضوع صرح بذلك الدار قطني وتابع وهم الذين يباه الله عز وجل بهم شهداء بدر تخرج هذا الحديث في هذه الصفحة بعون الله تعالى وتابع فصل قوله المجان أو المجان بفتح الجيم جمع مجن بكسر الميم وهو الترس والمطرقة هي التي قد عدلت او عدلت بطراق وهو الجلد الذي يغشاه شبه وجوههم في عرضها ونتوء وجناتها بالترسة والمطرقة وفي الصحاح والمجان المطرقة وعيدة وفي الصحاح والمجان والمطرقه التي يطرق بعضها أو يطرق بعضها على بعض كالنعل المطرقة المخصوفه ويقال أطرقت بالجلد والعصب أي لبست وترسم مطرقة أو مطرقة وقوله نعالهم الشعر أي يصنعون من الشعر حبالا ويصنعون منها نعالا كما يصنعون منه كما يصنعون منه ثيابهم ويشهدوا لهذا قوله يلبسون الشعر ويمشون في الشعر هذا ظاهره ويحتمل أن يريد بذلك أن شعورهم كثيفة طويلة فهي إذا أسدلوها كاللباس وذوائبها لوصولها إلى أرجلهم كالنعال والأول أظهر والله سبحانه وتعالى أعلم وقوله ذلف الأنف أو ذلف الأنف أي غلاظها يقال أنف اذلف إذا كان فيه غلظ وانبطاح وأنوفا ذلفا والاستلام والاستعصال وأصل وأصله من الصلم وهو القطع وقوله بغائطه الغائط المطمئن من الأرض والبصرة والحجارة الرخوة وبها سميت البصرة وبنو قنطورة هم الترك يقال إن قنطورة جارية كانت لإبراهيم عليه السلام ولدت له اولادا من نسلهم الترك وقيل هم ولد يافث وهم أجناس كثيرة فمنهم أصحاب مدن وحصون ومنهم قوم في رؤوس الجبال والبراري والشعاب ليس لهم عمل غير الصيد ومن لم يصيد منهم ودج دابته فشوى الدم في مصران فأكله وهم يأكلون الرخم والغربان وغيرهما وليس لهم دين ومنهم من كان على دين مجوسية ومنهم من تهود وملكهم الذي يقال له خاقان يلبس الحرير وتاج الذهب ويحتجب كثيرا وفيهم بأس شديد وفيهم سحر وأكثرهم مجوس وقال وهب بن منبه الطرك بن عم يأجوج ومأجوج يعني أنهم كلهم من ولد يافث وقيل ان اصل الترك او بعضهم من اليمن من حمير وقيل فيهم انهم من بقايا قوم تبع والله سبحانه وتعالى اعلم ذكره ابو عمر بن عبد البر في كتاب الابانة باب ذكر ابو نعيم الحافظ عن سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يوشك أن يملأ الله أيديكم من العجم ثم يجعلهم أسدى لا يفرون فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم في الحاشية واحد ضعيف الإسناد فيه رشدين بن سعد ضعيف ويبدو أن النص من كلام كعب وذلك من رواية المؤلف اثنان الودج عرق في عنق عرق في الذبيحة ثلاثة ضعيف الاسناد أبو نعيم هو الحاكم قال الذهبي فيه محمد بن زياد واه فيه محمد بن زياد واه متابع ويأكلون فيئكم غريب غريب من حديث يونس تفرد به تفرد به عنه حماد متابع بعون الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في فضل الشام وأنه معقل من الملاحم البزار عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينما انا نائم بينما أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام فروجه أبو بكر أحمد بن سلمان النجار وقال عمود الإسلام قال, عيد قال أبو محمد عبد الحق هذا حديث صحيح ولعل هذه الفتن هي التي تكون عند خروج الدجال والله سبحانه وتعالى ورسوله أعلم قلت خرجه الحافظ, أبو بق... خرجه الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد من حديث الحكم بن عبد الله بن خطاف الأزدي وهو متروك عن الزهري عن عروة عن عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت هب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من نومه مذعورا فهو يرجع فقلت ما لك بأبي أنت وأمي قال سل عمود الإسلام من تحت رأسي ثم رميت بصري فإذا هو قد غرز في وسط الشام فقيل لي يا محمد إن الله اختار لك الشام وجعلها لك عزا ومحشرا ومنعه وذكر أن من أراد الله به خيرا أسكنه الشام وأعطاه نصيبه منها ومن أراد الله به شروا أخرج سهما من كنانته فهي معلقة وسط الشام فرماه به فلم يسلم دنيا ولا أخرى وروي عن عبد الله بن حبيب أنه قال حدثني من أثق به أن الله عز وجل قال للشام أنت صفوتي من أرضي وبلادي ليسكنك خيرتي من خلقي وإليك المحشر من خرج منك رغبة عنك فبسخط مني عليه ومن دخلك رغبة فيك فبرضا مني دخلك أبو داود عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة الى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام وذكر أبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي الزاهرية قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم معقل المسلمين من الملاحم دمشق ومعقلهم من الدجال بيت المقدس ومعقلهم من يأجوج الطور قلت هذا صحيح ثبت معناه مرفوعة في غير ما حديث في غير ما حديث وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد صحيح الإسناد أحمد وطبراني كما جاء في المجمع ورجال أحمد الرجال الصحيح اثناء موضوع ابن عساكل في تاريخه وكنز العمال فيه الحكم بن عبد الله متروك ثلاثة ضعيف الاسناد الطبراني كما جاء عن الهيثمي وقال صالح بن رستم ثقة ولكن في التقريب هو كثير خطأ المجمع أربعة صحيح أبو دافود خمسة ضعيف ابن أبي شيبة والحديث مرسل وهو من ضعيف الحديث متابع بعون الله عز وجل باب ما جاء أن الملاحم إذا وقعت بعث الله جيشا يؤيد به الدين ابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا وقعت الملاحم بعث الله جيشا من الموالي هم اكرم العرب فرسانا وأجوده سلاحا يؤيد الله بهم الدين باب ما جاء في المدينة ومكة وخرى بهما مسلم عن أبي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تبلغ المساكن وهاب أو يهاب قال زهير قلت قلت لسهيل فكم ذاك من المدينة قال كذا وكذا ميلا وعيد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تبلغ المساكن اهاب او يهاب قال زهير قلت لسهيل فكم ذاك من المدينة قال كذا وكذا ميلا ابو داود عن ابن عمر قال, قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح قال زهري وسلاح قريبا من خيبر أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قلت المسالح والمطالع ويقال القوم مستعد بهم في المراصد ويرتبون لذلك وسموا بذلك لحملهم السلاح وقال الجهري والمسلحة كالثغر والمرقبة وفي الحديث كان أدنى مسالح فارس إلى العرب العذيب قال بشر بكل, بكل قياد أسنفة عنودي أضر بها المسالح والفرار القياد حبل تقاد به الدابة والمسنف المتقدم يقال أسنف الفرس أي تقدم الخيل فإذا سمعت في الشعر أو سمعت في الشعر مسنفة أو مسنفة بكسر النون فهي من هذا وهي الفرس التي تتقدم الخيل وعليه يصبح البيت بكل قياد مسنفة عنودي متابعه وللفرس التي تتقدم الخيل في سيرها والعنود من عندي عن الطريق أو من عنده عيد من عند عن الطريق يعنده يعنده بالضم عنودا أي عدل فهو عنود والعنود أيضا من النوق التي ترعى ناحية والجمع عند ومنه قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان لآياتنا عنيدا أي مجانبا للحق معاندا له معرضا عنه والعياذ بالله سبحانه وتعالى يقال عند الرجل إذا عتى وجاوز قدره مسلم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول تتركون المدينة, تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي, الطير عوافي السباع والطير ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خروا على وجهيهما حتى إذا بلغا ثنية الوداع خروا على وجهيهما وعنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للمدينة لا يتركنها لا يتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي يعني السباع والطير في الحاشية واحد ضعيف الأسناد ابن ماجه فيه عثمان بن أبي العاتكة مختلف فيه اثنان صحيح مسلم ثلاثة صحيح أبو داود أربعة صحيح مسلم خمسة صحيح مسلم متابع بعون الله سبحانه وتعالى وعن حذيفة قال أخبرني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بما هو كائن إلى يوم القيامة فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة وذكر أبو زيد عمر بن شبه في كتاب المدينة على ساكنها الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن أبي هريرة قال لا يخرجن أهل المدينة خير ما كانت نصفها زهو ونصفها رطبا نصفها زهو ونصفها رطبا قيل ومن يخرجهم منها يا أبا هريرة قال أمراء السوء أو كما قال قال أبو زيد وحدثنا سلمان بن أحمد قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه على المنبر يقول إنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يخرج أهل المدينة منها ثم يعودون إليها فيعمرونها حتى تمتلئ. ثم يخرجون منها فلا يعودون اليها ابدا وخرج عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله تبارك عليه وسلم قال اخرجن اهل المدينه ثم لا يعودن اليها ثم لا يخرجن منها ثم لا يعودون اليها ابدا ولا يدعنها وهي خير ما تكون مو الناقة أو كما قال وقيل فمن يأكلها قال الطير والسباع وخرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال والذي نفسي بيده لا تكوننا بالمدينة ملحمة لا تكوننا بالمدينة ملحمة يقال له يقال لها الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين فاخرجوا من المدينة ولو على قدر بريد وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وصل الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعمله وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين